الصلاة والسلام على خاتم النبيين المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا قبل ذلك عن أنواع الضعيف، وقلنا ما من نوع من أنواع الضعيف، إلا وسبب ضعفه فقد شرط من شروط الصحيح. فتكلمنا عن أنواع ضعيف التي هي سبب ضعفها فاقد الشرط الأول من شروط الصحيح وهو الاتصال وقلنا إن الاتصال هذا الشرط إذا فقد من الحديث الصحيح تحول من حديث صحيح إلى حديث ضعيف ولكن على أي نوع بحسب نوع الانقطاع يترتب على فقد شرط الاتصال ستة أنواع من أنواع الحديث الضعيف يشملها جميعا اسم المنقطع وهي المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل إرسالا خفيا واليوم, واليوم سنتكلم عن باقي أنواع الضعيف وبالتحديد أنواع التي يشملها جميعا فقد شرط العدالة فإذا فقد شرط العدالة ترتب عندي أنواع من أنواع الضعيف والعدالة لها طعون وقواده يطعن في عدالة الراوي أشياء وقواده هذه الأشياء أشدها السلام الكذب الطعن في عدالة الراوي بالكذب الراوي إذا طعن في عدالته بالكذب ترتب عليه من أنواع الطعيف نوع اسمه المكذوب أو الموضوع والكذب المراد به هنا هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا الكذب في الحديث العادي مع الناس الكذب هنا هو الكذب المخصوص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ترتب عليه نوع من أنواع الضعيف وهو المكتوب, الحديث المكذوب أو الموضوع هذا الكذب في الحديث النبوي عام من أن يكون اختلاق متن ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسع منها بل لو ادعى الراوي الرواية عن أناس لم يدركهم فهو كذاب فهو كذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النسب الراوي إلى بعض الرواة حديثا لم يقوله وادعاه عليه ورواه عنه قطعا به فهو كذاب وحديثه يسمى مكذوب أو موضوع طيب الكذب في يعني لماذا يكذب الناس لماذا يكذب الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم له دواعي وله يعني أسباب يكذب من أجلها الوضعون أو الكذبون منها مثلا الانتصار للمذهب سواء كان ثقيا أو عقائديا فمثلا الأحناف يختلق أحاديث في مدح أبي حنيفة لكي يتبع الناس مذهب الإمام أبي حنيفة وربما حطوا على أئمة المذهب الآخرين ربما وضعوا من شأنهم وكذلك الروافق ربما افترت بعض الاكاذيب في سب الصحابة أو في رفعة علي بن أبي طالب أو في متح علي بن أبي طالب فمن الأول مثلا أن نجد بعض الرواه يقول ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم زورا انه يقول ابو حنيفه سراج امتي ويكون في امتي رجل يقال له محمد ابن ادريس هو اضر على امتي من ابليس يبقى ايه انت عندك سراج امتي وعندك رجل اضر من ابليس هتتبع انه بقى تتبع المذهب الامام اللي هو سراج الامه ولا تتبع اللي هو اضر من ابليس فده من فده إيه, ايه من التعصب المذهبي, المذهبي و... وهذا أفت التعصب في كل زمان ومكان, ومكان ربما يحمل, يحمل يعني يحمل أصحابه يحمل على الإيه على الكذب, على الكذب ربما كان داعي لل للكذب في الحديث النبوي التقرب والتزلف للحكام فهو يريد نوالا أو عطاء من الحاكم ربما يفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مجامله لهذا الحاكم كما يقال مثلا في ترجمه قياس بن ابراهيم النخعي انه يعني دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام بعض انواع الحمام يعني ايه انواع معده للعب يعني بيبقى له اسعار خاصه اغلى من الحمام التام فهو بيلعب بالحمام ولازال موجود الحمام انواع الحمام ديت هو بها برده برضه فهذا فعله وكانه يعني فعل ايه صبياني شويه يعني ايه مش يا فايفه فراد ان يجامل المهدي عاوز يجملوا يجملوا بيه عاوز يقولوا لا هذا الفعل الصبياني الذي تفعله ليس صبيانيا لا هذا من افعال الكبار وقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحديث لا سبق الا في نصل او حفن او خفن حف او حافر او جناح لا سبق اللي هو الايه المباراه والمنافسه لا سبق يعني ما ينفعش تاخد جائزه او نوال الا في المنافسه على هذه ثلاث اللي هي ايه مسابقه الخيول او المسابقه بالرماح او المسابقه في الحافر مثلا اللي هو الخيول او الحف اللي هو الجمل وكده يعني يقس على العلماء كل ما يعين على الحروب او يستخدم في في في الحروب وكده من باب وعده لهم ما من قوتين ومن ربط الخير هو زود إيه بقى عندي؟ أو جناح كلمة أو جناح جناح هنا مش جاية فرص مع الثلاثة التانية لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر أو جناح تبدو كلهم يجمعهم تحس هم كلهم في إيه يستخدموا في الحروب تب إيه اللي جاب الجناح هنا جناح الحمام يعني نعمل الجناح الحمام تب جناح الحمام يستخدم في الحروب في إيه ما فيش مناسبة فهو وضعها كذبا وافتراها كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم المهدي طبعا علم بهذا الكذب فلما ولى غياث هذا قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب. يعني هو برضو سبحان الله يعني يعني هو اشترى رضا المهدي يعني بغضب الله عز وجل فغضب الله عليه وأغضب عليه المهدي بعض يعني الكذبه يكذب طعنا في الاسلام و يعني منه مثلا ان يدعي بعض الزنادقه فيزيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم الانبياء لا نبي بعده الا ان شاء الله هو زود كلمه الا إن شاء الله دي يعني أنا يا جماعة لو جيت في يوم من لأيام ودعيت النبوة خلاص خلي بالكم هذا الحديث في زيادة بإيه خلي بالكم يعني أنا ممكن هو اللي إلا ان يشاء الله ضيعه كده فهذا إيه يعني طعنا منه وكيدا في الإسلام في نوع آخر من الكذبة يكذبون تعبدا وديانة يكذبون حسبة فهو يعني لما يرى انجفال الناس عن الشرع وعن المستحبات ووقعهم في المحرمات يريد أن يرجعهم إلى حضورة الإيمان وإلى الطاعه فيفتري كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرجع الناس إلى عبادة الله عز وجل وهذا طبعا يعني من شر أنواع الكذب لأنهم في الغالب يكون من ايه يكونوا من الصالحين من العباد ولكن ايه الجهل فظاهر امرهم يخدع الناس فيصدقونه فيكذبون في مثلا قد يضعون فضائل لسور القران من قرأ سوره كذا فلو كذا كذا ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم هو, هو الشرعي اصلا مش الشرع فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات طيب أنا سيب لي دي علي سيب دي علي وأنا إيه أعمل لأملك بالمصلحة دي ولكنه يعني يفعلها بواسطه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل يعني انت عاوز توصل الهدف نبيل فاتخذ وسيلة نبيلة لا تتخذ وسيلة محرمة كالكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وما دار هؤلاء الجاهلون أنهم يطعنون بهذا الكذب وهذا الافتراء على دين الله عز وجل وقد أكمل الله عز وجل الشرع فهم يطعنون يعني من حيث لا يريدون في شرع الله عز وجل ويدعون أنه بحاجة إلى كذبهم وأن الناس بحاجه إلى هذا الكذب حتى تعمل بشرع ربهم وكان الشرع ليس فيه الكفاية طيب هذا هو المكدوب هذا هو النوع اللي هو الحديث المكدوب وقلنا أنه سبب ضعفه الطعن في, في عداله الراوي بالكذب ربما يطعن في عدالة الرو بالتهمة بالكذب وهذا يعني إيه؟ الكذب وتهمة بالكذب الفرق بينهما أن الأول ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما الثاني فمتهم ولم تثبت لم يثبت عليه الكذب بعد طب لماذا يتهم؟ يتهم لأمرين الأمر الأول أنه ربما تفرد باشياء منكره تنكرها عامه الشريعه يخالف بهذا الكلام يعني عموم الشريعه ما ثبت في بظاهر القران وعموم السنة ومع او انه يكذب في حديثه مع الناس فهو لما يكذب في حديثه مع الناس فهذا يعني يتوجس منه العلماء أن يدعوه أيضا للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشر وأطم من الكذب في حديث الناس لكن العلماء ربما يحتطون يعني وتوجسوا من مثل هؤلاء أنهم يكذبوا أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هو متهم بالكذب وإن لم يثبت عليه الكذب بعد فهذا الراوي إن كان بهذه المثابة تفرد بالحديث فحديثه يسمى متروك. فالحديث المتروك هو الذي تفرد برواياته راوي يعني راوي مطروك أو راوي يعني تفرد بشيء يخالف عموم الشريعة أو كان يتهم أو كان يكذب في حديثه بين الناس الطعن الثالث في عدالة الراوي وهو الفس الراوي إذا كان فاسقا فقد انخرمت عدالته وفقد الحديث الصحيح شرط العدالة وانتقل من الصحيح إلى باب الضعيف ولكن أي نوع من أنواع الضعيف يسمى حديث الفاسق هذا يسمى منكرا فالحديث المنكر من أسباب نكارته أن يرويه راو, راو قد ظهر فسقه هذا من أسباب الايه من أسباب نكارة الحديث أن يتفرد بهذا الحديث راوي قد ظهر فسفه وظهر فسفه فانخرمت عدالته فهو ليس من باب الصحيح إنما من باب الضعيف، الممكر والمتروك والمكتوب أنواع من الضعيف، بعضها أشد ضعفا من بعض ولكن يجمع الثلاثه الضعف الشديد كلها الثلاثه ضعفها شديد لا يصلح حديث اصحابها في الشواهد ولا في المتابعات يساوي صفرا لا يقوى لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره لا يصلح في الشوهد والمتابعات لا يرتقي من هذا الضعف إلى الحسن مثلا أو لا يقوى غيره فيرقيه من الضعف إلى الحسن لماذا؟ لأن الضعف فيه شديد والمتابعة به تساوي صفرا الحديث المنكر له يعني سببين اخران سنتكلم عنهم لما, يأتي لما نتكلم على باب فقد الشرط الضبط المنكر لا يقتصر على روايه الراوي الفاسد بل ربما لو كان الراوي ضعيفا وخالف غيره من الثقات فحديثه منكر ايضا لماذا الفاسق ضعفه شديد فاذا تفرد بحديث يهوي بالحديث الى درجه الضعيف جدا المنكر ضعيف جدا واضعف منه المتروك واضعف منه المكتوب طيب سبب ضعف الحديث المنكر أن الراوي فاس وهذا الطعن شديد وكل الطعن في العدالة شديد كل الطعون في العدالة طعنها شديد طيب هناك رواه ضعفاء وراوه احاديث وخالفه في اتقال تجتمع في هذا الراوي شيئان ضعفه ومخالفته لغيره ليس ضعيفا وتفرد بالحديث فيقال فيه ضعيف لا, لا هو ضعيف وحديثه ضعيف حتى الآن ولما خالف أيضا اشتد ضعفه لأنه خالف غيره من الثقات فاجتمع فيه علتان ضعفه وإيم خالفته للثقات فيكون حديثه أيضا منكرا أي من أسباب الضعف أيضا من أسباب المنكر عفوا أن يكون الراوي ضعيفا ويخالف غيره يبقى الحديث المنكر حتى الآن معي هو الذي رواه راو فاسق أو رواه ضعيف وخالف غيره ضعيف الضعيف المخالف فهذا الضعف ربما يكون خفيفا ولكنه لما يجتمع مع المخالفة يصبح ينتقل إلى الضعف الشديد ورواه الفاسق ضعفه شديد فيقول بالحديث الضعيف للمنكر يقولوا يعني حديثه يكون من باب المنكر أيضاً, ايضا من الطعون الموجهه لعدالة الراوي الجهاله والجهاله هي عدم معرفه الراوي بجرح ولا تعديل الرواه اما معدلون واما مجرحون واما لا يعلم فيهم جرح ولا تعديل يامن ثقه يامن ثقات يامن ضعفاء ثقات بانواع على درجاتها يعني على تفاوت درجاتها او ضعفاء على تفاوت دركاتهم او لا يعلم فيهم جرح ولا تعديل هؤلاء الذي لا يعلم فيهم جرح ولا تعديل هؤلاء هم الضعفاء عفوا هؤلاء هم المجهولون فالجهاله هي عدم معرفه الرو بجرح ولا تعديل ولكنها انواع منها جهاله العين وجهاله الحال جهاله العين من لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يوث ليس له من الرواه إلا راو واحد تلميذ واحد يروع عنه فق في كل أحدثه ليس له إلا إيه راو واحد اما مجهول الحال فهو أرقى قليلا يعني أفضل قليلا منه بان روى عنه اثنان أو أكثر, أو أكثر. أو أكثر. أو أكثر. يروى عنه اثنان وربما اكثر من اثنين ربما جمع لكن في النهايه هو, هو لم يوثق ايضا لم يوثق ولم يشرح ايضا يعني لم إيه لا يعني لا يعلم فيه جرح ولا تعديل هناك نوع اخر من من انواع المجهول وهو المستور والمستور هذا بعض اهل العلم اللي يفرق بينه وبين مجهول الحال كابن حجر مثلا ومن يفرق فيقول المستور ارقى قليلا من من مجهول الحال وهو من علمت عدالته الظاهره اما الباطنه فلا يبقى هو هو مجهول الحال هو المستور لكن المستور احسن منه في في ان هو علمت عدالته الظاهره يعني علمت عدالته الظاهرة يعني لا يعلم عنه لا يعلم بفسق لا يعلم عنه أنه يعني ارتكب شيئا مفسقا لكن في ظاهره أنه لم يثبت عليه شيء يفسق أو يخرم عدالته لكن أحد تحرى عنه لم يتحرى عنه احد هو على الست ولكن الاندول... لم يحكم عليه أحد, أحد... أحد بأنه عدل ولم يتحر عنه أحد, أحد... أحد... ويحكم عليه عدل... بعدال العدل... العدل... العدل... العدل... العدل... العدل... الـ... من أنواع الم... المجهول أيضا المبهم المبهم هذا هو أشد أنواع المجهول ضعفا وهو الروي الذي لم يسمى كرجل أو امرأة أو فلان أو راوي كل هذا مبهم لا ندري من هو حدثني رجل مثلا عن مال من هذا الرجل ربما يكون ثقة وربما يكون ضعيفا لا أدري من هذا الرجل فيقال هو مبهم أو مثلا حدثني ابن اخي فلان وابن اخي فلان هذا لا أدري من هو لا اعرف او عم فلان او حدثني فلان عن أبي طب ابي هذا لا نعرف اصلا من هو هذا ايضا من ايه من المبهم والمبهم من انواع الضعيف المبهم من انواع الجهاله وطبعا كل انواع المجهول من الضعيف وإن كان بعضها اشد ضعفا من الاخر الطعن الخامس في العداله وهو البدع البدعه المراده هنا هي البدعه الاعتقاديه يعتقد شيئا على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه البدعة هي الحدث في الدين بعد الكمال أو هي طريقة مخترعة في الدين يراد بها التقرب إلى الله عز وجل أو يراد بها مزيد التقرب إلى الله عز وجل فتفعل من باب التقرب إلى الله عز وجل تفعل حسبة لله عز وجل البدعة يعني حكمها البدعة أنواع منها ما يكفر صاحبها بسببها ومنها من لا يكفر صاحبها فإن كانت البدعة مكفرة تخرج بصاحبها عن حد الإسلام فحديث صاحبها مردود بالإجماع حكى هذا النووي غيره حكى الإجماع على أن الروي المبتدع بدعة مكفرة تخرجه من الملة فانه لا يحتج بحديث صاحبها ولا كرام وانه كالكافر لا يؤخذ الحديث من كافر كذلك لا يؤخذ الحديث من المبتدع بدعة مكفرة طب البدعة المكفرة زي كالدعاء مثلا أن القرآن ناقص أو, او انكار مثلا معلوم من الدين بالضروره لو لو ادعى ان بعض ايات القران ليست من القران او ان هذا الكتاب الذي بين ايدينا ليس كلام رب العالمين ليس كلام رب العالمين او يتهم مثلا عائشه رضي الله عنها بالفاحشه وقد ضرها ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أه... هذه من الأشياء التي إن اعتقدها صاحبها خرجت به عن حد الإسلام وكان حديثه يعني لا يقبل بالإجماع أما البدعة التي لا المفسقة وهي التي لا تخرج بصاحبها عن حد الإسلام فهذه التي اختلف فيها أهل العلم بعضهم ردها مطلقا كالامام مالك رد, رد روايه, رواية المبتدع, المبتدع, المبتدع حتى وإن كانت بدعته غير مكفرة, مكفرة وقال أن البدعة أصلا, أصلاً تقدح في العداله, العدالة فالرواية المبتدع ليس بعد فحديثه مرضوب مرضو القول الثاني مرضو مرضو مرضو مرضو مرضو أنها تقبل بشروط بشرطين الشرط الاول الا يكون داعيه الى بدعته يعني ليس راسا في بدعته يدعو اليها فان كان راسا في بدعته يدعو اليها فلا يؤخذ فلا يروى عنه وينفر الناس عنه حتى لا يغتروا بدعته ويقعوا فيها الشرط الثاني الا يروي ما يؤيد بدعته الا يروي شيئا من السنن يؤيد البدعه فان كان مثلا شيعيا لا يروي شيئا مما يؤيد بدعه التشيع إن كان نصبيا لا يروي شيئا مما يؤيد بدعه النص دون الشرطين اللي اشترطهم بعض اهل العلم في قبول رواية المبتدع يقبلون رواية المبتدع بعدين الشرطين القول الثالث وهو أن تقبل رواية المبتدع ما دام ما كان ثقة إذا كان الرؤون المبتدع ثقة في نفسه لا يستحل الكذب فتقبل روايته سواء, سواء روى ما يؤيد بدعته, بدعته, بدعته أو حتى إن كان رأساً في بدعته داعية إليه طالما منه إليه منه أنه, منه إنه ثقة في نفسه لا يستحل الكذب فمما نخاف هو العلماء حكموا عليه بأنه ثق وأنه لا يكدب وأنه لا يستحل الكذب فإن روى أشياء فهي لن تكون كذبة فلما أخاف من روايته لما أخاف أن يروى شيئا يؤيد بدعته حتى وإن روى ما يؤيد بدعته في الظاهر فإنه في الباطن ليس كذلك الحديث ربما ما يؤيد بدعته في الظاهر لكن في الحقيقة ليس كذلك لأن ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد بدعة من البدع. طيب فالراوي الثقة لا يستحل الكذب حتى وإن كان لصالح بدعته الراوي الثقة وإن كان مبتدعا لا يستحل الكذب وإن كان لصالح بدعته حتى وإن كان رأسا في بدعته يدعو إليه وإلا فلن يحكم عليه أهل العلم بأنه ثق وإلا إن كان يستحل هذا ويكذب ووقع في الكذب فهذا سيكون كذابا وليس إيه سيكون كذابا وليس ثقة سيكون مبتدعا وكذابا طيب هذا القول الثالث عليه يعني صنيع الإمام البخاري ومسلم وهو قول الإمام الشافعي وقول ابن المديني البخاري ومسلم خرج لبعض المبتدعه الداعين إلى البدعة وبعض المبتدعه اشياء تؤيد بدعتهم يعني مثلا عندنا قيس بن أبي حازم دهوت كان نصريا كان يحمل على علي بن أبي طالب روى له البخاري ومسلم حديثا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديثا ربما يفهم منه انه يؤيد بدعه النصب الحديث ما هو الا ان ال ابي فلان ليس لي باولياء انما ولي الله وصالح, وصالح المؤمنين ال ابي فلان ابي فلان ديت هم ابو طالب الا ان ال ابي طالب كما وردت في الفيديوهات الاخرى ليس لي باولياء ان ولي الله ورسوله وعفوا وصالح المؤمنين طيب ممكن الناس تفهم ان هو ده في دم العلي بن ابي طالب وكل آل ابي طالب والظاهر طبعا والواقع أنه بخلاف هذا علي بن أبي طالب ومن وذريته ومن صلح من ذريته هؤلاء كلهم من صالح المؤمنين فهم من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولي الله وصالح المؤمنين ومنهم علي بن أبي طالب وذريته الحسن والحسين وفاطمه ووسائل ذريته الصالحين وليحنا كده هيخرجوا علي بن أبي طالب وذريت سيدخلون في هذا الحديث لأنه من صالح المؤمنين بل قد ثبت علي بن أبي طالب من الفضل الشيء الكثير يعني ما هو في الحديث الذي سات بعد ذلك والذي برع النسمة وفلق الحبة لا يحبني إنه العهد النبي الأمي إلي إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافع طيب. طيب. طيب إن ممكن يفهمه إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتبرأ من آل أبي طالب وإنه علي بن أبي طالب وهذا ليس في نص الحس اصلا لأن علي بن أبي طالب قد رضي الله عنه من فوق سبع سماوات طيب وهو من صالح المؤمنين فهو من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هذا المثال من الأمثلة التي إيه يعني ترد على الشرط التي اشترته بعض أهل العلم أنهم يقولون إن روى ما لا يعيد بدعته أو اشترط عليه أن لا يروي ما لا يعيد بدعته عدي بن ثابت هذا كان قاصا للشيعة كان يقص يخطب يعني في مسجدهم وروى له الإمام مسلم. اللوه رواه عن علي بن ابي طالب والذي فلق الحبه وبرأ النسمه انه العهد النبي الامي الي انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق الشيعة ممكن يفهمه من من هذا الحديث فضلا ليس لاحد من سائر المسلمين هو لا شك فضل لعلي لكن يشارك فيه ايضا سير العشر من عشرين بل حب الصحابة جميعا من الإيمان وبغضهم وكرههم يعني دلالة على النفاق فليس علي بن أبي طالب فحسب هو الذي حبه من علامات الإيمان وبغضه من علامات النفاق لا سير الصحابة أيضا كلهم كذلك وإن كانت هذه الفضيله تثبت في المقام الأول لعلي بن أبي طالب لنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فهذه الحديث ربما في ظاهرها تدل على يعني إيه أو تدل على أنها تؤيد بدعه من البدع ولكن الواقع أن أهل السنة لا يفهمون منها تاييدا لبدعة إنما يفهمونها على وجهها الصواب. عمران بن هذا كان خارجيا كان داعيا الى بدعته خرج له البخاري حديثين خرج له البخاري حديثين وهذا أمران الحبطان هذا كان امتدحها قاتل علي عبد الرحمن بن مولجم كان يقول فيه في قتله العلي بن أبي طالب يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يبلغ من بيل عرش ربوانا إني لا أذكره يوما فأحسبه أو فالبرية يوم العرض ميزانا ده بيقول الكلام ده في مين؟ مش بيقوله في ابو بكر الصديق ولا في علي بن أبي طالب ولا في حد من عشر مشام الجنب ده بيقوله في قاتل علي بن أبي طالب بيمدح به قاتل علي بن أبي طالب لا بيد إني لأذكره لأ يوم في حسابه أو في البرية يوم الأرض ميزانا فكان داعيه إلى بدعته وكان يعني نصبيا يعني ويشد ويعني يبرز العداء للعلي بن أبي طالب ويمتدح قاتل علي بن أبي طالب وما ذلك خرج له البخاري ومسلم في صحيحه حديثه فصادقون أن هو ال أو القول الراجع على الأقل أن حديث المفتدح وإن كان دعيا إلى بدعته وإن روى شيئا ويد بدعته أن حديثه مقبول لا سيما وإن لم يوجد هذا الحديث عند احد غيره فهو مقبول ما دام ثقة في نفسه لا يستحل الكذب لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقال ايضا انه لو كان من باب التنفير والزج ان وجد حديثه عند غيره فالاولى اخذه من غيره لألا يعني يختار الناس ببدعاته أما مجرد صحة ضعف الحديث فهذا شيء آخر التنفير من البدعه شيء وصحة ضعف الحديث شيء آخر لو روى المبتدع بدعة وكان ثقة في نفسه لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه صحيح أما التنفير عنه ربما لا يكون للتنفير عنه مجال الآن ربما يكون قد مات من قرون متطولة ولا يعني وجه للتنفير عنه الآن طيب كده انتهت القوادح المتعلقة بالعدالة وانتهت أنواع الضعيف التي سبب ضعفها فقد شرط العدالة. العدالة أما الآن, الآن فبقي بقية بقية الكلام بقية على أنواع الضعيف, الضعيف التي سبب ضعفها فقد شرط, فقد شرط, شرط الضبط. الضبط فهناك من أنواع الضعيف ما سبب ضعفها أن الحديث الصحيح فقد شرطا من شروطه وهو الضبط وقواعد الضبط, بقوالي الضبط بقوالي ايضا خمسه, خمسة, خمسة, خمسة, خمسة أولها اولها فحش الغلط فحش الغلط اي كثرته وقيل فحش, فحش الغلط يعني شدت شدته وإن كان قليلا كان يقول مثلا كان يقول في مثلا في بعض الأحاديث التي وهم فيها بعض الرواة هذا الحديث يسقط مئة ألف حديث يعني هذا الحديث نكرته شديدة والغلط فيه فاحش لدرجة أنه هذا الخطأ الواحد يسقط ما بألف حديث يعني يهدر ضبط هذا الراوي كله بهذا اللي هي الحديث الواحد اللي الفاحش الذي اللي اللي فيه غلط فاحش بخلاف بعض الأخطاء التي يعني ربما يقع فيها بعض الثقات أصلا يعني الإمام شابه كما ورد عنه أنه كان يخطئ في أسماء رجال كان يهتم بضبط المتون وربما اختل عليه بعض أسماء رجال فصائف ربما يصحف فيه ومع ذلك لم يتكلم فيه أحد من أهل العلم ليه؟ نوع الخطأ أو الغلط ليس بفاحش بخلاف بعض أنواع الخطأ فحشة جدا وتقبح بالراوي وربما تذهب بضبطه كله حديث الواحد الخطأ الواحد ربما يذهب بضبط الراوي كل كمان يعني دائما ومثله بمن يجيء مثلا وأنت تختبره في القرآن فتقول له اقرأ الفاتحة فإن أخطأ فيها فأنت في غنى أن سار في سائر القرآن إن كان يخطأ في الفاتحة فيكفي هذا الخطأ ويذهب بكل ضبطه للقرآن ما حتك تسمع له البقرة, البقرة ولا تسمع له سائر السور لأنه إن كان يخطأ في الفاتحة فلا حاجة إلى سائر الاختبار ففحش الخطأ يا إما, اما كثرته او, إيه أو شدته, شدته مع قلته وهذا ان وجد في الراوي في حديثه منكر وكذلك القادح الثاني وهو كثره الغفله كثرة الغفلة يغفل كثيرا يغفل عن الضبط كثيرا يهم كثيرا ويخطئ كثيرا يزيد وانقص في الأحاديث يخالف الثقات كثيرا ففحش الخطأ هذا مع فحش الغلط مع كثير الغفلة كلاهما حديثهما منكر يبقى عندي من أسباب مكرة الحديث أن يكون الرؤي فاسقا أو فاحش الخطأ أو حديثه منكر يبقى كل الحديث كل من ظهر فسفه أو فحش خطأ أو كثرت غفلته فحديثه ممكن هذا تعريف من تعريف الحديث الممكن بالإضافة للتعريف الآخر اللي هو جوية الضعيف مخالفا من هو أرجح منه أو من هو أوثق منه يبقى كده عندنا في تعريفين للحديث الممكن أما الوهن احنا قلنا الفحش الغلط وكثره الغفله هذان سببان من اسباب الايه الحديث وهو من قوادح الضبط من قوادح الضبط ايضا الوهم وكما يقول ابن حجر اطراط عليه نوع الحديث المعلم حديث المعلل او المعلل القادح الرابع وهو مخالفه الثقات الراوي ربما يكون يخالف الثقات فيقدم ويؤخر في متن الحديث او في اسناده فيكون حديثه يكون حديثه مقلوبا وربما يدخل في متن الحديث أو يغير إسناد فيكون حديثه مدرجة وربما يخالف الثقات فيصحف في الأسانيد أو المتون فيكون حديثه مصحفا أو محرفا وربما يزيد في الأسانيد راوي على سبيل الوهم والخطأ والصواب بدون هذا الراوي فيكون حديثه من قبيل المزيد في متصل الأسانيد طيب مخالفة اتقاط يترطب عليها خمسة أنواع من أنواع الضعب وهي المدرج والمقلوب والمزيد في امتص الأسانيد والمصحف والمضطرب لو اتكلمنا عن المدرج الحديث المدرج هو ما غير سياق إسناده أو يدخل فيه متنه ما ليس منه غير سياق يعني السند يعني ال نفترض أنه ينتهي إلى متن معين, معين. معين. معين. لا. لا انتهى إلى متن آخر غير المتن الذي هو يعني حقه أو يستحقه أو ادخل في متنه بلا فصل ادخل من في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام غيره من الصحابة والتابعين أو من دونه الادراج اما يكونوا في الاسناد واما يكونوا في المتن لو ذكرنا مثلا من الادراج في الاسناد مثل ما حصل لثابت بن موسى الزاهد دخل المسجد يوما وشريك بن عبد الله النخعي يحدث في المسجد ويمن الحديث ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان اللي هو طلحة بن نافع عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم على كده فرأى ثابت بن موسى الزاهد أمامه وكان زاهدا وحسن العبادة فدعبه شريك قائلا نسى بقى اللي إيه الحديث اللي كان بيقرأ فيه وبيضاعب شريك اللي هو دخل عليه المساء فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يعني انت ما شاء الله من كثرة العبادة بالليل وكثرت الصلاة بالليل يعني ايه بين نور العبادة على وشه عاوز يقوله كده فثابت ابن موسى الزاهد مش معانا أصلا مش مش, مش, مش لم يصب ان هذا الكلام يقال له على سبيل المداعبة فخرج من المسجد فك لما خرج من المسجد بعد ذلك كان يحدث يقول حدثني شريك عن الاعمش عن طلحه بن نافع لو أبو سفيان طلحه بن نافع عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كثر صلاته بالليل حسن وجوب النهار. يبقى كده إلا حصل غير سياق الاسناد وده إدراج, وده إدراج في السنه سنة. لكن الصواب سنة. أن هذا الاسناد ينتهي إلى متن آخر اللي هو متن إيه يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام ثلاثة عقد ثلاثة عقد فإذا قام من نومه انفكت عقدة فإذا توضى انفكت الثانية فإذا صلى ركعتين انفكت الثلاثة طيب. طيب. طيب يبقى كده ادراج في الاسناد ومثال اللي, اللي وقع فيه ثابت ابن موسى الزهر مدرج المتن أنواع ربما يكون الادراج في أول المتن وربما يكون في وسطه وربما يكون في آخره يعني مثلا أبو هريرة يقول أسبغوا الوضوء يحدث الناس أسبغوا الوضوء وبعدين يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ويقول ويل الأعاقب من النار حديث النبي صلى الله عليه وسلم من النار من كلام أبي هريرة من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يقول إيه سمعت أبو هريرة يقول أسبغ الوضوء من النار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الظوء ويل الأقاب من النار ما أن أبي هريرة ما قال شيء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء ويل الأقاب من النار إنما قال أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل الأقاب من النار هذا ما نعرفه إلا من الروايات الأخرى اللي هم الرواية اللي خلف بها هذا الراوي الذي وهم واخطأ يروي الحديث عن أبي هريرة بالتفصيل هذا من سبل أبي هريرة الجزء من سبل أبي هريرة وهذا الجزء من سبل, الجزء من سبل مين للنبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم من الادراج في وسط الاسناد الحديث الذي هو في بدء الوحي حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالية دواء العدد الزهري أدخل في هذا الحديث على سبيل الشرح والبيان كلمة يعني بعد يتحنث قال وهو التعبد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غرع وهو التعبد يعني التحنث هو إيه هو التعبد فأخذت عنه بلا فصل وكان السياق واحدا وكأن هذا اللي إيه؟ وكأن هذا الكلام كله من كلام عائشة رضي الله عنه من النوع الذي يكون ادراجه فيه في اخر الاسناد حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران للعبد المملوك اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك روي الحديث هكذا بتمامه ويستحل أن يكون هذا السياق كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقام النبوة يعني لا يتمنى معه الرقم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن أمه حية كي يبرها ولكن هذا الكلام من كلام من؟ أبو هريرة والذي نفس العبد المملك أجران كذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم طب من بعد كذا والذي نفسه بيده هذا الكلام لأبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسه بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمه لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة ولكنه ادرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل النوع الثاني من أنواع الأحاديث الضعيفة المترتبة على مخالفه الثقار المقلوب المقلوب هو التأخير يعني التقديم والتأخير أو إبدال لفظ بلفظ في سند في سند الحديث أو في متنه يعني كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أو إبدال لفظ بلفظ في متن الحديث أو سنده فهذا هو المقلوب وال والمخلوط ايضا يقع في الاسنادي ويقع في المتن يعني مثلا لو قال الراوي كعب بن مرة بدلا من مرة بن كعب او عكسها فهذا قلب في الاسناد وابدال لفظ بلف في الاسناد وربما يبدل راوي براوي راوي على بعض فالحديث يكون عن نفع بن عمر عن ابن عمر يجعله عن سالم عن ابن عمر هذا أيضا من القلب في الإسناس وإنما يفعله يفعل هذا النوع عمدا الكذبة يتعمد بعض الكذبة سرقة الحديث وهي نسبتها إلى غير أصحابها فما كان مشهورا عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جعله عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترغيبا في الحديث وفي الأخذ عنه يعني الحديث لو كله مشهور عن نافع فقال له لا ده روي آخر يرويه عن سالم فيقبل الناس عليه لكي ياخذوه عنه عن سالم وياخذوا هذا الوجه الغريب عنه وهذا يفعله السراق والكذبه ان كانوا إن كان قد تعمدوا هذا وان كان وقع على سبيل الخطا والسهو فان كان قليلا فلا يضر بضبط صاحبه الوقوف المات المقلوب في المات, المات, المات, المات, المات, المات, المات ربما يقدم الراوي ويؤخر في متن الحديث فحديث ابي هريره عند مسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل أضل الا ظله ذكر منهم ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله النفقه تكون باليمين ولا بالشمال بليمي فهذا الحديث اصلا صافي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ولكنه حصل فيه قلب قدم واخر فبدل ما يقول حتى لا حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه قال حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله بعض النسخ قلنا مثل مثلا عمرو بن شعيب عن ابي عن جد هذه نسخه موجوده ومشهوره ونصه مثلا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريره نسخه يعني مثلا حوالي مات حديث أقل أكثر من هذه المئة كلها بإسناد واحد لها إسناد واحد في أول الجزء وسائر الجزء أو سائر كلها متون بهذا الاسناد الإسناد الأول فإن زيد في متون هذه النسخه فهو أيضا من أنواع القل وقد يقع القلب على سبيل الامتحان على سبيل الامتحان والاختبار وهذا كما فعله أهل بغداد مع البخاري لما دخل عليه عليهم بغداد وسمعوا عنه ما سمعوا من حفظه وضبطه فقالوا نختبره فاجتمعوا إليه يوما وأعطوا عشرة منهم كل واحد منهم عشرة حديث وأبدلوا أساندها بمتونها أن تخذ العشرة المتون دولت وركبهم على عشر الأساند دولت ولغباطوا المتحديث في بعض كل إسناد لا ينتهي إلى متن صحيح وإنما ينتهي إلى متن آخر غير متن فوسألوا البخاري عن عن هذه الأحاديث. فقام الأول فسأله عن الحديث الأول. فقال البخاري لا أعرفه. ثم الثاني. فقال لا أعرفه. ثم الثالث حتى انتهى من العشر الأحاديث العشر. وقام الراوي أو قام الراوي أيضاً. وراوي. قام هذا السائل الآخر ثاني العشرة وسألوا عن العشرة الأحديث التي يرويها مقلوبة فقال لا أعرف كل حديث يقول فيه لا أعرف حتى انتهوا العشرة عشرة الرجال من أحديثهم فانتهوا من مئة حديث كلها مقلوبة ففي الحديث المئة بعد أن انتهوا أن قال لهم البخاري التفت إلى الأول وقال له أما حديثك الأول فهو كذا وصوابه كذا وأما حديثك الثاني فهو كذا وصوابه كذا وارجع كل الأحاديث المئة إلى صوابها العراقي يقول ينقل عنه ابن حجر أنه يقول ليس الصواب في معرفة ليس للعجب في معرفة البخاري الصواب من الخطا فالبخاري واسع الحض، وله أن يصحح مثل هذه الأحاديث فعيبا محفوظ أوسع وأوسع، لكن العجب كل العجب أن يحفظ هذه الأحاديث المقلوبة على خطئها من المرة الأولى، ثم في نهاية الحديث الماء يرجع, يرجع إليها بالترتيب. ويقرأها عليهم بترتيبها على خطايا ثم يرجعها إلى صوابها فهذا هو الذي الحفظ الذي يخطع لو فعلا يعني أنت لو حد لو سورة تحفظها صم زي اسمك وجابها لك واحد ولغبطها لك لغبط لك الآيات اللي فيها الآية عشرين خلها تلاتين والأربعين خلها اتنين وعشرين ولغبطها لك كده وقرأها عليك مرة وقال لك يقول اللي للأنا قلته ثاني كده مش هتعرف تقول مش هتعرف تقوله من اول مرة ده انت عاوز تحفظها من اول جديد تاني تحفظ اللي هو الولاك تياني لكن انت تسمع اللي انت حفظه سهل تسمع سرع اللي انت حفظها في الصواب المشكلة مش ان انت تقول اللي انت حفظه ده الصواب ان هو حفظ هذه الحديث على الخطأ من اول مرة وعلى تواليها ثم ارجع حديثا حديثا الى الصواب فكان البخاري كما يقال فيه يعني كأنه جبل نفخ في الروح جبل الحبر رحمه الله النوع الثالث من انواع الاحاديث الضعيفه المترتبه على مخالفه الثقات وهو المزيد في متصل الاسانيد المزيد في متصل الأسانيد هو وهم في اثناء الاسناد هذا الوهم عباره عن زياده راوي إلى إما الثقات لم يزيد لم يزيد هذا الراوي في حديثهم وإنما أحد هؤلاء خالفهم وزاد في أثناء هذا الحديث في أثناء هذا الأثناء راويًا الصواب عدم وجود هذا الراوي يبقى المزيد فهم تصل أسيئا وإيه وزاد راوي على سبيل الخطأ والوهم يبقى معنى كده ان الصواب عدم زياده هذا الراوي والصواب ان الحديث بدون هذا الراوي الزياده لذلك يقال فيه المزيد في متصل الاسنة الحديث متصل وصواب بدون هذا الراوي الزيادة يعني مثلا اذا روى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر معمر أخطأ أخطأ ليه عشان عندي مالك وسفيان خلفه معمر وقالوا إيه؟ قالوا عن الزهر عن ابن عمر على طرق. ما قالوش مين لم يذكروا الزيادة التي وهم فيها وأفطأ فيها معمر وهي سالم يبقى سالم كده الحديث بتاعه اسمه مزيد في متصل أسنين لأنه زود لي سالم عن سبيل الخطأ والوهم إنما الصواب في هذا الحديث هو روية مالك وسفيان وهي بدون الزيادة الزهري عن ابن عمر على طول ده المزيد في امتصر الاسانيد ده على سبيل الاختصار طيب المصاحة إذا خالف الراشقات فغير في نقطة الحروف في نقطة حروف أو شكلها اللي على فيها يشيل بعضها يقدم فيها يبقى غير في نقطة الكلمة أو شكلها اللي هي دي شكل الحروف يبقى هو لو غير في الحروف او في شكلات الحروف يبقى كده ايه صحف وحرف في الكلام التصحيف ده هو يقع في الاسناد ويقع في الماء يعني لو هو العوام يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني لو اقطع فيه الراوي وقال العوام ابن المزاحم هو عمل ايه شال النقطه تاعت ج حطها على را بقت ز يبقى كده صحف في السند وصحف في اسم الراوي وايضا يقع تصحيف في الماء يعني ابن الهيعة مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتج ماء في المسجد والصاب ليس هكذا انما هي احتجر في المسجد احتجما يعني ايه الهجمه المعروفه يعني اتخذ حجره في المسجد فهو كده ايه صحف في في الحديث وهذا التصحيف في متن الحديث فيكون من نوع تصحيف في المتن هناك تصحيف اخر يعني احنا قلنا ان التصحيف يكون في السنة دول مال لكم كمان ان التصحيف ربما يكون سببه رضاءة السم وربما يكون سببه رضاءة البصر يعني مثلا لما يقول ابو بكر الصولي من صام رمضان ثم اتبعه شيئا من شواء هذا تصحيف سببه رضاءة البصر ما شافش النقط انما الصواب ايه ستا, ستاً الأهواء يعني حطوا نقطة زيادة إنما صاب إيه ثم أتبعه ستا من شواء يبقى كده تصحيف سببه رضاية إيه البصر تصحيف سببه رضاية السمع يعني ما سمعش كويس يعني ما سمعش الحديث من شيخه كويس داي مثلا تصحيف أما نقول عاصم الأحوال يجي راوي يقولها واصل الأحدب هما الاثنين على وزن بعض عاصم الأحول واصل الأحدب هما مش شكل بعض بس الوزن واحد السمع ممكن إيه لو ما سماش كويس ممكن يقول دي مكان دي طيب هناك من نوع آخر من تصحيف وتصحيف المعنى ده بقى ساب الكلمة على حالها مغيرش فيها حاجة لكن ما غلط زي كده أبو موسى العنى كان يقول نحن قوم لنا شرف لماذا يقول صلى الينا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الى قبيلته يعني يتاول او فهم خطا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزه عنزه اللي هي الحرب تضع بين ايدي المصلي ليصلي إليه كسوتره يعني فهو صلى الى عنزه يبقى صلى الى القبيله بتاعتنا يبقى احنا, دا دا احنا لنا الفخر والشرف يبقى احنا كده لنا القبيله اللي لها شرف ليه, دي دي دي ليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك القبله وصلى إليه, اليه وهذا طبعا, طبعا من, اللي من اللي الفهم من, اللي اللي من الخاطئ يعني, يعني فده تصحيح في الفهم في مش في, في مش تصحيح معنى مش تصحيح في الايه في في الكلمه ومن هذا ايضا لو يعني أشبه بهذا إن أحد الأعراب كان إذا صلى اتى بعنزة وضعها بين يديه وضعها بين يديه ليه مش عشان سترة عشان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة فهو فيه من هي عنزة صلى إلى عنزة اللي هي الحربة لا هو قرأها عنزة وفهم أن هي تجيب المعزة والفطاء قدامك وانت بتصلي كده فكان كلما يريد ان يصلي اتى بالعنزة وضعها بين يديه إليه ليصلي اليها طيب يعني نختم النهاردة طيب لكم المقرر طيب عشان نعرف طيب طيب طيب خلص طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب المضطرب حديث يروى على اوجه على اوجه مختلفه متعارضه ولكنها يعني ليس احدها ارجح من الاخر حتى يكون راجح ومرجوح بل هي متساويه في القوه لذلك لا يستطيع لا نستطيع ان نرجح احد الوجوه على على الاخرى فهي متساويه في القوه ومتعارضه لذلك يكون الحديث مصيره ضعف ليه؟ ليه لهذا الاضطراب في تعارض وفي في القوة فأنا لا أدري أي هذه الأوجه هو الصواب فيقول الأمر أن أحكم على أن هذا الحديث فيه اضطراب ولا يصحح هذا الحديث يبقى الحديث المضطرب يشترط فيه أمران أنه هو أن يكون تعارض في اختلاف تعارض لا يمكن معه الجمع لا يمكن معه قبول كلا الوجهين وأيضا أن يكون الوجهان مستويان أو متساويان في القوة لا يمكن الترجيح يبقى لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح يبقى هنعمل نعمل إيه هل عن العمل بهذا الحديث ويقوله عمره إلى الضعف هذا الاضطراب يكون في الاسناد ويكون في المات مضطرب المطارب السند مثل حديث شيبات مهود واخواتها هذا الحديث اول حديث في عله دراقتنا اطال فيه النفس جدا اورد له طرقا كثيره واوجه كثيره مختلفه متعارضه فترى يكون الحديث عن أبي بكر الصديق وطرى يكون عن عائشة الله عنه وطرى يكون عن سعد بن أبي وقاص، وطارة يكون مرسلا وطارة يكون وطارة يكون مرسلا يعني ما مفوز ذكر الصحابي أصلا في أوجه كثيرة أكثر من عشرة أوجه كلها متعارضة ولا يترجح أحدها عن الآخر كل هذه الاوجه رويت عن ابي اسحاق السبيعي ويستحيل ان يكون يعني قد صحت عنه كل هذه الاوجه او يعني قد تحمل كل هذه الاوجه على الصواب بل الصواب انه اضطرب فيها والحكم بالاضطراب يا اخواننا هذه مسألة ترجع الى الاجتهاد بعض الائمه ربما لا يحكم على هذا الحديث بعينيه بالاضطراب ليه؟, ليه؟ ترجع عنده وجه على وجه فزال الاضطراب عنده اما السائر الائمه ربما يحكمون عليه بالاضطراب لانه لم يتراجع عندهم وجه على وجه وهو متسوف القوه فيحكمون عليه بالاضطراب فنحن نتكلم على قاعده عامه وهذا مثال ربما يعني بعض العلماء يختلف حكمه على بعض الامثله او على هذا الحديث كمثال يعني لكن في النهايه كل حديث وجد فيه هذين الشرطين فهو مضطرب. مضطرب هذين الشرطين من شروط الاضطراب اضطراب في المال مثال حديث شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن الشعبي فاطمه بنت قيس قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاه فقال ان في المال لحقا سوى الزكاه يسال عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة يعني في المال واجبات أخرى زكاة واجبة حق أيضا على أن يخرج مالا آخر غير الزكاة هذا الحديث الحديثروية بنفس السند بلفظ آخر وهو ليس في المال حق سوى الزكاة يبقى تعارض في المتن بين المتن الأول والمتن الثاني لا يمكن الجمع بينهم يعني الأول يقول ليس في المال حق الأول يقول إن في المال حق سوى الزكاة والثاني يقول ليس في المال حق سوى الزكاة الأول يثبت والآخر ينفي يقول العراقي فهذا يعني اضطراب في المت لا يمكن معه الجمع او التاويل القادح الخامس من قوادح الضبط وهو سوء الحفظ كده احنا خلصنا الخامس انواع اللي هي تترتب على انواع ضعيفة على مخالفة الثقاط هنتقل بقى من من القادح اللي هو مخالفة الثقات الى القادح اخر اللي هو سوء الحفظ فسوء الحفظ ده القادح الخامس من قوادح <تصفيق> الضابط سوء, سوء الحفظ يعني عرفه يعني ابن حجر وقال هو من لم يرجح جانب إصابتي على جانب خطأ يبقى ال الكف الصواب مش أرجح من كفة الخطأ يقول الاثنين متساويين أو الصواب أقل من الخطأ الاثنين متساويين فضلا عن أن يكون الخطأ أكثر من الصواب فهذا سيء الحبل يبقى هذا الحديث بعينه الذي يرويه هذا الراوي أنا لا استطيع ان احدد هذا الحديث بعيني هل هو من الجانب الذي اصاب فيه هذا الراوي سيء الحفظ ولا من الجانب الذي اخطا فيه فان كان الحديث كذلك فهذا الراوي سيء الحفظ وحديثه ضعيف من قبيل الضعيف ولكن احيانا يكون سوء الحفظ ملازما للراوي آآ من, آآ من أول نشأته ومن أول, أول روايته وأحيانا يكون طارئا عليه علي. هو ابن حجر يقول لو كان ملازما له سوء الحفظ فحديثه الشاز على رأي بعض أهل العلم وما قلنا الشاد إن لم يقل عليه شاز فيكون من قبيل الضعيف يعني الحديث <تصفيق> الذي يرويه سيء الحفظ هو من قبيل إيه؟ الضعيف لكن الكلام في الشارع يعني الكلام يعني يطول شوية ربما إيه نستفيد فيه في الدورة المقبلة إن شاء الله لو إن مد الله في العمر وإن كنا إحنا اللي نزدمناه. يعني طب لو هو مش مش طول العمر وطرى عليه سوء الحفظ فجأة يعني هو كان طول العمر مستور وضابط للحديث ولكن في يوم من الأيام طرأ عليه سوء الحفظ فاخذ يزيد وينقص في تحديده فهذا الرو يقال فيه المختلط مختلط يعني اخذ يعني ساء حفظه بعدما كان حسنا او بعدما كان ضبطه جيدا اصبح ضبطه سيئا فيقال فيه سيء الحفظ يطرا سوء الحفظ هذا بسبب امور ربما يكون يعني احدها العمى كان هو يضبط يضبط حديثه ضبط كتاب وعمي فمن اين يراجع حديثه ربما مع هذا العمى يخلط كثيرا فيقولون في ايه اول ما يبدا يخلط كده يقولون تغير وبعد تبعد التغير ممكن يعمل ايه اختلط لو اشتد الامر بشويه يختلط طيب ربما يكون من اسباب الاختلاط ايضا الكبر كبر واصابه زهايمر وامراض الشيكوخه وبدا ايه يزيد وينقص وبعض عارفين ممكن بعض الناس لما بتكبر ممكن ما تعرفش ولادها يعني فهو يعني ساحب ضوء لكبره في السن وكان من عاده المحدثين أنهم ربما يمنعون آباءهم إذا طعنوا في السن وتغير ضبطهم ربما يمنعهم من التحديث برا بهم يمنعهم من التحديث حتى لا يضيع كل حديثهم حتى لا يضيع حديثهم السابق الذي كانوا فيه في حال الاستقامة والضبط لأن الرواه لأن العلماء لما يلقوا الراوي يعني قد خلط أخيرا واختلط حديثه الأخير بحديثه الأول ولا يستطيعون التمييز ربما تركوا حديثه كله طيب من أسباب الاختلاط أيضا احتراق الكتب تقع له مصيبة يحترق بيته احنا احنا قلنا ايه في في اللي عامه في احتراق الكتب في الكبر ثلاثة دولت اشهر ايه اشهر اسباب للاختلاط طيب الراوي المختلط ماذا نصنع بحديثه هل حديثه من قبيل المقبول ولا المردود الراوي المختلط حديثه مقبول ام مردود نقول لك, نقول لك قبل الاختلاط فحديثه مقبول لأنه كان ضابط بعد الاختلاط هنقول النساء حفظه فليس بضابط فحديثه مردود طب كيف أعرف ما رواه قبل الاختلاط مما رواه بعد الاختلاط أعرفه بالتلاميذ هو اختلط مثلا سنة 170 أن شوفي التلامذة الذين أخذوا عنه الحديث قبل مئة وسبعين، فهؤلاء حديثهم صحيح. حدثوا عنه حال الاستقام. وشوف الرواة الذين أخذوا عنه بعد المئة وسبعين، فهؤلاء حديثهم ضعيف لأنهم أخذوا عنه بعد الاختلاط. طب الرواة الذين لا يستطيع أن يميز أخذوا عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ يبقى أيضا إيه أتوقف فيه. أتوقف فيه أتوقف فيه فهو من باب الضعيف حتى أستطيع أن أميزه هو من أي الصنفين. طيب. إحنا كده يعني إيه نعتبر خلصنا المقرر عليكم الحمد لله. لكن ال يبقى قبال الا الـ... الـ... الـ... الاسئله انت اسئله اظن موجوده معاكوا الاسئله اسئله ل... المقرر ها هي ايه هي هيا الاسئله هي نفس اسئله السنة اللي, السنة اللي في... بس السنة هو بس ممكن نشيل من, عليكم. من عليكم. عليكم حديث السؤال اللي هو الحسن لغيره الحسن لغيره ده اظن انا قلت لكم احنا ما شرحناهوش وما ايه وشلنا من علينا طيب تاخدوا الاسئله انت ممكن تلقوا الاسئله دي على النت وممكن في ناس كمان ممكن تلاقوها يعني هي طبعا هي مبشره انا عاملها اكتر مبشره وسهله وممكن تلقوا يعني ناس كمان عامله لها نماذج اجابه السؤال الأول تكلم عن منزلة السنة في التشاعل الإسلامي بس يرجع أسرم حتى إيه ننتهي قبل المغرب. السؤال الأول تكلم عن منزلة السنة في التشاعل الإسلامي السؤال الثاني تكلم عن التصنيف في علوم الحديث طب لما نقول يا أخوانا تكلم عن منزلة السنة في التشاعل الإسلامي يبقى أنت هتقولي تذكر لي بعض الآيات وال. والأقوال هذا العلم اللي بتا... بتتكلم على الإيه على أهمية السنة ومنزل السنة. وبعدين تكلمنا على النوع اللي هي الإيه علاقة حلات السنة بالقرآن ست حلات اللي هي موجودة. عني. تكلم عن التصنيف علوم الحديث. التصنيف علوم الحديث هتكلم في مرحلتين واتهن عندك في في المقرر في المذكرة. مرحلة التصنيف. بداية التصنيف إنه كان متناثراً في الثنائي الكتب وتذكر بعض الكتب زي إيه كذا كان فيها بعض الأبحاث يعني والثانية والمرحلة الثانية اللي هي التصنيف أصول الحديث على سبيل الإيه الاستقلال إنه كتاب من أوله لآخره بيتكلم في أصول الحديث. زي كتاب أول من صلق فيه ده الرمى مثلا يعني بخلاف كتاب زي الرسالة للشفيعي ده من المرحلة الأولى اللي هو كان أصلا من أصول الفقه لكن إيه في ثانيا في ثانيا كلام في أصول الحديث طيب السؤال اللي بعد كده عرف كل من الحديث الخبر الأثر السند الإسناد تعرف للخمسة دول الحديث الخبر الأثر السند الإسناد السؤال التالي عرف المتواتر واذكر شروطه وأقسام عرف المتواتر واذكر شروطه وأقسام وأهم المصنفات فيه عرف كل من المشهور المستفيد العزيز الغريب الفرد وما أهم المصنفات في كل منهما الغريب الفرد الفرد وما أهم المصنفات في كل منهما السؤال اللي بعد كده عرف الصحيح وشروطه وما قواده كل شرط وما يترتب عليها من أنواع ضعيف سؤال طويل شوية بس مهم ودايما بجيبه عرف الصحيح تعرفه وتعرفه في صدر وشروطه بتذكرها وتعرف كل شرط برضه في سطر وما قادح كل شرط بت بتذكر قوادح كل شرط سواء كانوا ستة ولا خمسة ولا ولا خمسة ولا واحدة وما ترتب على كل قادة اللي هو احنا كنا بنكلم الأرض مثلا شرط العدالة قوات حق خمسة وترتب عليه شو بقى من أنواع ضعيف المكذوب الكاذب بيترتب عليه المكذوب كده يعني والتهمة بالكذب بيترتب عليه المطروب الفسقه ترتب عليه الحديث المنكر كده وانت ماشي ايه لازم ذكر المصنفات؟ السؤال يعني بقى المصنفات كله توسد يعني عن ليه؟ مش فاهمي يعني, يعني ده فاهم سؤال يعني ما هو هو السؤال كده اصلا هو ذكر اهم المصنفات في علم سور الحديث؟ مثلا يعني فا يعني ايه هو السؤال كله مصنفات صعب؟ مابه؟ اه تقصد آه في السؤال الثاني ده مش كتير ده هو مثلا هتلقى مش انا قلت لك مع ذكر اهم المصنفات هتلقى في المشهور, في المشهور ثلاثه مثلا, مثلاً. كده في الغ... في العزيز ما فيش في الغريب هتلقى ثلاثه مش كتير سهلين مش خالص يعني من اول من صنف في الصحيح من أول واحد صنف في الصحيح مالك ولا البخاري وما قلناش مالك ليه وايه الفرق بين مالك والبخاري لا هي فقرة عندك كده حوالي عشر أسطر ولا حاجة فنوذكرت أي الصحيحين أصح ولما أي الصحيحين أصح يعني البخاري ولا مسلم هو الأصح ولما ما تقوليش مثلا صحيح البخاري هو أصح وخلاص ولما هو أي صحيحين أنت تقولي كلام أهل العلم هو عندك في يعني عنوان عندك كده اصلا اسمه اهل اهل اصح اي ساحله صح فكل الكلام اللي بقى ده انت يعتبر مطالب بيه يعني هتقول لي كلام اهل العلم لان بقى ورد بعض العبارات ربما يفهم منها ان المسلم اصح فانت تجيب لي العبارات دي تقول لي هو فعلاً كلامهم يقصدوا كده ولا يقصدوش ورد اهل الهال معلومين وبعدين تقول لي تاب قلتيه للبخاري اصح تبقى تقول لي تاب صح اللي هي العناصر اللي ذكرها ابن حجر اللي هم السبعة عناصر تقريباً عندي يبقى جابت السؤال مش السبع عناصر بس لا ده في باراجراف قبل كده او في, في فقرة قبل كده دي مهم معين انا بقول لكم الكلام ده بتفصل ليه عشان بس ما تفوقوش بالدرجات في الامتحان لان في طلبة ممكن بيكتب ايه نص اجابة ربع اجابة هي صحيح او جزء صحيح بس مش مستوى بالاجابة الكاملة ما بيجاوبش اجابة كاملة فما بيخدش درجة كاملة بيخد درجة على قبل ايه الحابة اللي جاوبهم يعني فانا بقول لكم الكلام ده عشان تبقى اجابتكم كاملة يعني قارن بين استعمال المتقدمين والمتأخرين للحسن ذاكرا بعض تعريفات تقول المتقدمين كانوا باستعملوه ازاي والحسن كلمة حسن بمعنى ايه والمتأخرين استعملوها بمعنى ايه والفرق ما بينهم واللي تذكر بعض التعريفات بقى عندك تعريفات تعريف الترمزي تعريف الخطابي تعريف ابن حجر تعريف ابن الجوزي مثلاً لو كان موجود طيب, طيب. طيب. طيب. في بعد كده سؤال, <سؤال> عرف المعلق بيتكلم عن معلقات الصحيحين أتعرف للمعلق في سطر ولا في سطر ونص ويتكلم عن معلقات الصحيحين تكلم عن معلقات صاحين مسلم. مسلم في كم, مسلم. كم حديث معلق وأخبارهم إيه؟, إيه؟ فهم سعى ضعيف وبعدين محلّقات البخاري أن هي على أنواع يعني السئلة مباشرة يعني أنا مش حاس المفاقش يعني ما هو المرسل وما حكمه؟ ما هو المرسل هتعرف المرسل وحكمه هتجيب لي أقوال أهل العلم في المرسل تلاع يعني فيها أقوال يعني في مرسل في أهل العلم كلهم مجتمعين على ضعف اللي هو إيه عن الروي اللي يرسل عن الثقات وغيره طب الذي يرسل عن الثقات فقط ده اللي اختلف فيه أهل العلم اختلفوا فيه على إيه على ثلاثة أقوال قب الله الملكي والحنفية وروي عن أحمد كوروان أحمد والمحددين توقفوا وكلام الشافعي فيه بالتفصيل والكلام عندك بالتفصيل تكلم, عندي عندي تكلم عن المعاني التي يستعمل فيها كل من, من كل من, من, من المنقطع, المنقطع والمعضل المنقطع قلنا ان هو ليه ممكن يستعمل بالمعنى العام ومعنى خاص, خاص والمعضل لي اكثر من معنى واكثر من صور تذكر تكلم عن بعض انواع التدليس وما الفرق بينه وبين المرسل الخفي لو قلت تكلم عن بعض انواع التدليس إذا شوف أنا ذكرت لك عندك كام نوع وتذكرهم تذكرهم وكل نوع هتذكره في سطر في سطر ونص سطرين مش كتير يعني بس هم عندك سبع انواع تقول لي سبع انواع الفرق بينه وبين التدليس هتقول لي في سطرين ولا في ثلاثة ما حكم حديث المبتدع ما حكم حديث المبتدع حديث المبتدع هتقول لي يعني إيه للبضعة أصلا البضعة المرادة هي إيه وهتنقسم لبضعة إيه وبدعة إيه وتقول لي بقى إيه تلات أقوال في, في حديث المبتدع يا الرد مطلقا يا القبول بشرطين يا القبول من غير شروط ان شاء الله الحديث الامتحان مش هده طويل انا مش حاولي اطوله يعني يعني لو كتبتلي مثلا ممكن كل اللي هتكتبه اربع رئيس مثلا اللي حاجة. كل الامتحان كل مثلا يعني انا ممكن اجيب ثلاث اسئله هتكتبهم السؤال ممكن ما يطولش عن عريضه يعني اطول سؤال فهم لو جه عريضه ونص والباقي الاسئله كله س... نص عريضه ولا ولا حاجه ولا عريضه لا ما هو يشقل الذكاء والكلام ده ممكن ذكائكم يخنقوا يعني معلش ما يعني انا تكون مباشر عشان ما اوقعكمش لو حاول ممكن هيبقى اصعب وبعدين انت فاكر كده كل الناس يجيب درجة نائية مثلا انت خايف له كله هيجيب درجة نائية ولا خايف لا ما يجيبش درجات هو أمات المقرر بتاعنا قصير جدا ومختصر جدا مش مش محتاج حفظ يعني مش مفروش الحفظ اللي هو وبعدين أنا مش عاوز النص الكلام اللي أنا بقوله بس قول لي عبر عنه بعبارتك أنت بس يكون نفس المعنى مشي أنا عاوز نفس المعنى وأنت العبارة مش قضية طيب السؤال اللي بعد كده عارف كل المين الجاهلة وأنواع إبى تعرف لي الجهلة هي إيه وفيها أربع أنواع والشوف أنا ذكرت كم نوع تذكرهم ما تعرف عارف الجهاله وانواعها المدرج المقلوب المضطرب المزيد في امتص الاسانيد المصحف سوء الهون المنكر لو حاجة زي المنكر لها تعريفين تذكر التعريفين عشان بردو هتميز هتميزه في الدرجات يعني ممكن يبقى لها تعريفين يبقى على درجتين واحد يقول لي تعريف واحد ياخد درجة والسيب درجة واحد يقول لي تعريفين مش ما أقولها سويه بالتعريف واحد فده يعتبر هزفتلكم كتير أهوات يعني لما أقول لك دي دروسة هي اكتفت بقى بالتعريف يعني السؤال الأخير دهوات اكتفت بالتعريف فقط دون بقية الكثير وخلص كفاءة دول عليك دي؟ دي؟ دي؟ دي؟ دي؟ دي؟ دي؟ دي؟ لا الحسن الصحيح أقول أهل العلم في الحسن صادر الملكة طيب. طيب بالتوفيق إن شاء الله يمكن. لو حد مش حاجة أشكيلت عليه قبل الامتحان يسأل ولو بعد الامتحان بس ساعة الامتحان يعني. مش هو بيحل في الامتحان يعني. قبل الامتحان وبعده عارية أجوبك سبحانك الله وبحمدك اشهد ان